يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم, ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم, ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله الطُّورِ من جانب الطور نارا قال آنَسْتُ كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أَوْ جَذْوَةٍ من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا مُوسَى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جادن وَلَا مدبرا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 فارسله مع يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عبدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا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 واستكبر هو فِي في بِغَيْرِ بغير الحق وظنوا, وظنوا أَنَّهُمْ إلينا لا يرجعون فَأَخَذْنَاهُ وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عَاقِبَةُ الظالمين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 ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا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 قالوا سحران تظاهرا وقالوا اننا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدا بن ما اتبعهم ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يتلى عليهم قالوا آمَنَّا به إِنَّهُ الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الْحَيَاةِ الدنيا ثم هو يوم الْقِيَامَةِ من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أَيْنَ شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك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 يومئذ فهم لا يتسألون فأما من تاب وأمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار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 افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من إله غير الله من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون, يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا